بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة دولة أحيت لنا بين الضلام النورا يت لنا بين الظلام النورا، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادل بكورا من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا من أرهب الكفر العين كثيرة. بالطريق ولم يأت محضورا. اختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا أحيت لنا بين الظلام النورا